تبصرت وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مبارك فأنبتنا به جنات فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بسقاط لها طلع نضيد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 الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطعيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُ بَطْشًا فَنَقْبُو فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ